يا شا فلا تذهب نفسك عليهم حسرا ان الله عليم بما يصنع والله الذي ارسل الزياح فتثير سحابا فسقناه فسقناه الى بلد مَجِيئًا فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَرِيمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُوهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هَيِّنٌ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا